والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لا أجر غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم.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 فانطلقوا وهم يتقافتون، ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين واغدوا على حرب قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون